أما السلام عليكم ورحمة الله. فنسأل أولئك الذين جاؤوا إلى عنا الأصل الرابع من حصول الاستدلال لعقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهو رفض السلف لتأويله. النصوص أو النقل فبعد أن رأينا الأصل الأول وهو أن مصدر التلقي هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه الصحابة ثانيا فهم تلك النصوص على ضوء فهم سلف هذه الأمة والثالث هو أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح البتة، فقد يوافقك إنسان في هذه الأصول الثلاثة، ولكن يأتي إلى بعض النصوص فأؤولها، وربما تطور الأمر إلى حد أنهم يزعمون أن التأويل من منهج السلف. وهذا الذي عليه دندنون ويطيلون الكلام في إثباته أي يحاولون أن يبينوا وأن يستدلوا على أن منهج السلف هو التأويل أي يسلم لك يقول لك نحن نعظم السلف كما تعظمونهم ولكن السلف كانوا يؤولون فكان لزاما إذن أن نبين أن رفض السلف أن السلف كانوا يرفضون التأويلة ولنا في هذا الأصل مبحثان اثنان وقاعدة أما المبحث الأول فهو نتطرق فيه إلى بيان معنى التأويل فإن الحكم على الشيء فرع أن تصوره ثم نتطرق إلى المبحث الثاني وهو بيان خطورة أو بيان خطر التأويل من وجوه عديدة والقاعدة التي نأتي عليها تحت هذا الأصل أن القرائن المتصلة أو التفسير بالقرائنة المتصلة لا يعد من التأويل لا يعد من التأويل الذي يقصده علماء الكلام فالمبحث الأول نتطرق فيه إلى بيان معنى التأويل ذلك لأن المتأخرين من لدن عصر الإمام الرازي والجويني ثم من تبعهم على نهجهم ابتدعوا معنى آخر للتأويل معنى لم يكن لدى السلف وقالوا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره وبتعبير آخر قالوا التأويل هو صرف اللفظ إلى الاحتمال المرجوح عن الاحتمال الراجح يعني اللفظ صرف اللفظ عن ظاهره فصرف اللفظ عن ظاهره أو تقول صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح هذا هو المعنى تأويل عند المتأخرين هذا هو معنى التأويل عند المتأخرين حتى إن كتب أصول الفقه لدى المتكلمين جمهور المتكلمين عندما يعرفون التأويل يعرفونه بهذا النحو يقولون التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره أو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ثم صلطوا هذا الفهم وهذا المعنى التأويل صلطوه على نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف فحيثما رأوا التأويل هذه الكلمة في كتاب الله حيث رأوا كلمة التأويل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما رأوا كلمة التأويل لدى الصحابة أو التابعين أو من تبعهم قالوا هو صرف اللفظ عن ظاهري أو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ومن ثم قفزوا إلى قوله عز وجل في صورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله أي صرف اللفظ عن ظاهره إلا الله والراسخون في العلم وبهذا يكون قد أضفوا الشرعية على منهجهم أعطاولوا صبغة شرعية يعني نحن الراسخون في العلم نؤول كلام الله عز وجل وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام على ضوء ما نفهمه وما نعقله منها من أجل هذا تناول العلماء هذه القضية الخطيرة بشدة وجعلوها أصلا من أصول اعتقاد السلف أصلا من أصول استدلال السلف على العقيدة ومن أعظم من ألف في هذا ومن من بين أعظم من بين هذا المعنى الباطل ورد عليه هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن كثيرة من مجموع الفتاوى كالجزء الثالث الجزء الثالث صفحة 56 وهي المعروفة بالعقي... بالرسالة أو العقيدة التدمورية وأيضا تناول هذا البحث في الجزء السابع عشر بإسهاب يعني من صفحة 200... أو 364 إلى صفحة 372. يعني ثماني صفحات ويقرر خطأ هؤلاء في بيان معنى التأويل وتناولوا أيضا في نقد التأسيس بشدة وفي الصفدية أيضاً وتناوله تلميذ ابن القيم في كتابه المشهور الصواعق المرسلة حيث إنه قد خص هذا الكتاب بضرب التأويل بضرب التأويل من جذوره إذا فقلنا تحت هذا الأصل. نتطلب إلى معنى التأويل ما معنى التأويل حتى نفهم ما كان يريد السلف ونقابله بما يريده الخلف فتأويل في اللغة التأويل في اللغة من آل يؤول أولا من آل يأول أولا كرد يرد ردا رد يرد ردا ومعناه رجع آل بمعنى رجع وانتهى إلى الشيء وانتهى إلى الشيء كما تقول العرب مآل هذا الفعل الندم أي مرجع وما رد هذا الفعل الندم ومنتهى هذا الفعل الندم ومنه قوله سبحانه وتعالى بعد أن داع عباده إلى تحكيم شريعته وأن نرد الأمر الذي نتنازع فيه إلى شريعته ماذا قال؟ ذلك خير وأحسن تأويل أي أحسن مرد أعظم شيء تردون إليه اختلافكم وتنازعكم هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى إن العلماء يقولون ومنه الأول كلمة الأول هو اصل الاعداد واليه ترجع الاعداد انفعون فالأول اليه ترجع الاعداد وهو اصل الاعداد فسمي الاول ومنه الال الال الرجل لانه يرجع اليهم في الانتساب وقل ايضا في الاعتصاب الانتساب بين يرجع اليهم انت من ال فلان وفي العصبة اذا مثلا احتاج إليهم رجع إليهم ورد الأمر إليهم فهم آله فهم آله على أحد القولين قالوا آل مشتق من الأول آل يأول أولا ومنهم من قال من الأهل منهم من قال من الأهل هذا معناه في اللغة وإذا فقهت المعنى اللغوي سهل عليك فهم المعنى الشرعي فتأويل في الشرع أي في لغة الشرع في لغة الشرع فإن وافق لاصطلاح الشرع نقوله عادي لاصطلاح الشرعي عادي نفهم الشرع تختلف أحيانا عن لغة فخ ضربنا مثال مرة على التعزير في فهم وتنزيل الكلام كلام السلف على ضربنا في الأصول في أصول فخ الكراها لدى السلف غير الكراها التي اصطلح عليها الخلف فالكراها في الشرع يعني التحريم مفهوم؟ فإذا وافق الاصطلاح الشرع جاز أن تقول شرعا واصطلاحا عادي مفهوم؟ لكن إذا رأيت الاختلاف البين هنا تقول شرعا هاو معناها وفي الاصطلاح هاو معناها تعزير ما معناه في الشرع والعقوبة العقوبة مفهوم؟ ربما تطلق على الحد يمكن تسمية الحد تعزيرا ماشي تعزير في الاصطلاح الفقهي لا هو ما دون الحد ما دون الحد أي ما لم يثبت فيه حد فالإمام يرى كيف يعزره على وفق المصلحة وذرء المفسدة ماشي ففي الشرع له معنيان أي في لغة الكتاب والسنة له معنيان اثنان متقاربان جدا معنيان اثنان متقاربان جدا فالمعنى الأول هو التفسير التأويل هو التفسير ومنه قوله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي قد جعلها من ربي من هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا أي هذا تفسير رؤياي من قبل ومنه أيضا قول حاشية الملك الملك يعيش في مصر ملك مصر ماذا قال وما نحن بتأويله الأحلام بعالمين أي ما نحن ما نحن بتفسيره الأحلام بعالمين ومنه الحديث المعروف المشهور اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي علمه التفسير علمه التفسير القرآن واشتهر استعمال ابن جرير الطبري لهذه اللفظة بمعنى التفسير لا يذكر غيره في كتابه من الذي يبدأ حتى ينتهي تفسيره وقال وتراه يقول قال أهل التأويل كذا وكذا وتأويل هذه الآية كذا وكذا التأويل هنا بمعنى التفسير ليس معناه صرف اللفظ عن ظاهرية مفهوم تلاحظون الشرع يستعمل كلمة التأويل ليس معناه صرف اللفظ عن ظاهرية نشرح لكلمة ليس صرفا لهذا اللفظ عن ظاهري أبدا هذا المعنى الأول والمعنى الثاني لاحظ كي يشبه الأول الحقيقة التي يصير إليها الكلام الحقيقة التي يصير إليها الكلام معطيك مثال أن تخبر عن شيء فيحدث على وفق ما أخبرت وش نقوله الذي حدث تأويل ما أخبرتنا به أنا أقول لك حاجة قل كذا وكذا فيحدث الأمر الذي أخبرتك به قل هذا تأويل ما أخبرتك به أي حقيقة الحقيقة التي آلى إليها كلامي مفهوم هل هذا تفسير هل هذا تفسير لا هذا ليس تفسير يعني شرح للألفاظ وإنما هو الحقيقة التي يصير إليها آلى يصير إليها شوف دائما الرد لأنه صار بمعنى رد حقيقة التي يصير إليها الكلام الذي تحدثت به ومنه قوله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ما معنى هل ينظرون إلا تأويله تفسيره تفسيره مفهوم تفسيره هم لما خوطبوا بهذا الكلام فهموه لكن ما الذي ينتظرونه أي وقوع, وقوع ينتظرون وقوعه والحقيقة التي تؤول إليها ما أخبرتهم به من العذاب وغير ذلك يوم ال... هل ينظرون إلا تأويل ما أخبرتهم به أي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وربما كان منه قول يوسف هذا تأويله رؤيا من قبل قد جعلها بحقه نفهم يمكن هذا تأويل لأن على ش أنت لما يحدث شيء هذا هو تفسير الحلم تاعك صح لا لا ده كان الأمر يتعلق بالأحلام وحدث والحقيقة التي أALE إليها الحلم ولا لا زادوا في الوقت نفسه وتفسير للحلم لذلك العلماء يذكرون قول يوسف في المعنيين معنا الحقيقة التي تؤول إلي, إلى الكلام وبمعنى التفسير ماش فتأويل ما أخبر الله عز وجل في كتابه عن يوم القيامة عن الصراط عن الميزان عن الحساب عن وغير ذلك من الأمور عندما يحدث مش هذا تأويل ما أخبرنا به ربنا سبحانه هذا تأويل ما أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر الله عز وجل بفعله يمتثل الله يأمر بأمر وهو يمتثل ويعمل فعله هذا أليس يفسر كلام الله فعله هذا يفسر ولا لا يفسر هذا ما التفسير بالعمل فسمي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام تأويلا لماذا لأنه ضرب من ضروب التفسير مثاله ما جاء في الصيحين عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في, دعاء في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قالت يتأول القرآن لاحظ يتأول القرآن هذا الحديث في الصحيحين شو معنى يتأول القرآن أي يفسره بعمله يبين لنا ما الذي أراده الله عز وجل من قوله في سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفر فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذان المعنيان ثابتان عن السلف يستعملونهما بكثرة في كلامهم أما المعنى الثالث وهو الذي ذكروه شو هو صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره يقول عنه شيخ الإسلام ابن تينية رحمه الله تعالى في المجموع في الجزء السابع عشر في الصفحة الرابعة والستين بعد الثلاثمائة يقول بهذا اللفظ أما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه اي عن ظاهره الى غير مفهومه مشكلة هذه لوحدة يقولك جاء زيد تدخل ماشي زيد ماشي زيد هو يريد عمر مشكلة ولا مشكلة وحدة يقولك جاء زيد تدخل ماشي زيد انا خلاص نقول له صفستائية تعرفوا الصفستائية الصفستائية هذه طائفة كلامية فلسفية أقول إيش فلسفية من عهد سقراط وأفلاطون وغيرهم ظهرت صفة يا ويا أقسم حتى هي أقسم طبعا إذا كانوا أهل الدين ينقسمون فأهلوا الجنون لا شك إنهم ينقسمون أيضا إذا سال صفة أيها ما فين سمعوا يقولك وهذه صفة ما فين سمعوا يقولك هذه صفة وإيش مادة الصفة الطعن في الحقائق يطعن في الحقائق هكذا طعن في الحقائق وهي أصناف من أشهرهم اللا أدرية طائفة لا أدرية حتى يقول سقراط بعد كل ما درسته عدت أدري أنني لا أدري شيئا ويشكون في كل شيء وصاروا يستدلون لمذهبهم يديروا أدلة قالك الدليل باللي تأذكك هنا تأذك هنا تأساح يقول يشكك في روحك يخليك تشك في روحك تقول لي حتى تأمنح تعربي والله تقول لي ما تأمن حتى واحد قالت شري على حاجة على واحد ماشي انت لي شري من عندك خوك خوف فمواله وهؤلاء طعنوا في الحقائق صاروا يستدلون ب... بأن الحواس قد تخطئ الحواس هذه قد تخطئ انت اخطرت تسمع شيء دور الاخي تقول له هل قلت شيء يقول لك لا هنا سمعتك اخطأ البصر يخطئ احيانا انت ترى عودا ادخلته في الماء او قلم تدخله في الماء وش تشوفه شوفه معوج هو معوج ها شفت صفصطائية واحيانا تدير النار تدير تدير تدير النار ها في المولود مثلا تدير النار تديرها انت ماذا ترى ترى ترى دائرة هي صح دائرة شفت ننصحك يعني غير رح راجع هل انت هو ولا انا هؤلاء نسفسطة خلاص يعني طاعنوا في الحقائق حتى جنوا وأجنوا غيرهم معروف هذا مذهب تاع مجانين فالآن هذا التأويل سيقود إلى هذا تصير تغير الألفاظ تغير المعنى تقول لم يريد هذا الكلام هذا هو التأويل صرف اللفظ عن ظاهرة صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح فيقول شيخ الإسلام إلى غير مفهومه فلم أوشى فلم يكن معروفا عن السلف فلم يكن معروفا عن السلف. إذا فلا يجوز حمل اصطلاحات المتاخرين، اصطلاحات المتقدمين على فهم المتاخرين. يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه صرف اللفظ عن ظاهره. صح. سامنها. صرف اللفظ عن ظاهر. لا. وعلمه التأويل. أي علمه فهم مراد الله عز وجل. إما بالتفسير. طبعا تفسيرك دايموند او بالقراءة المتصلة وتسمى أيضا تفسير بتفسير اللفظة بلفظة أخرى أو لا بالنظر إلى الكلام كله فتفهم مراد الله عز وجل على حقيقته فهذا أيضا تفسير وقال في نقد التأسيس كتاب رائع هذا الكتاب نقد التأسيس تكلمنا عنه أساس التقديس يقول التأويل شوف هذا هو بيان مراد المتكلم التأويل هو بيان مراد المتكلم وليس فقط بيان ما يحتمله اللفظ في اللغة. شوفوا جيدا والله ذلك بيان مراد المتكلم وليس فقط بيان ما يحتمله اللفظ في اللغة. يعني ما تجيش جي برك لفظ زي اللفظ مش هذا هو أهلية. تفهم معنى مراد المتكلم ما الذي يريده ويفهم مراده اما باللفظ أو بقراءة المتصل السياق واللي وغير ذلك مفهوم؟ إذا فهذا يسمى تفسير. ما في الأمر أن التفسير إما أن يكون مجردا عن القرائن، يعني بدون النظر إلى دون النظر إلى السياق واللي وإما أن يكون بالنظر إلى السياق واللحاق وهذا أيضا يسمى تفسيرا وتأويلا. إذا كيف نلخص ما يريد شيخ الإسلام أن يقرره في تلك الصفحات الطويلة التي تحدث عنها؟ نقول بملخص ملخص وجيد. شوف. التأويل أو نقوله صرف اللفظ عن ظاهر صرف اللفظ عن ظاهر يعني بس تنزلوا معهم شوي صرف اللفظ عن ظاهري إما أن يكون لدليل أو لغير دليل وحدمتين ولا لا إما أن يكون لدليل أو لغير دليل فإن كان بدليل بدليل والدليل. والدليل شو هو دليل دليل يعني شو هو قراءن لا, لا قراء الإم المتصلة أو منفصلة مهم من كلام الله فهم فإن كان بدليل فهذا فهذا تأويل بمعنى التفسير عادي فهمنا فهمنا الكلام فسر لهذا الكلام أي معنى قوله عليه الصلاة والسلام هناك كذا وكذا فهم أطول أول كنا لحوقا بأطول كنا يدا أول كنا لحوقا بي أطول كنا يدا ممعنى أول كنا لحوقا بي أكثر كنا صدقة كيف فهمنا هذا ليس اللفظ على ضاير لأن من توفيت من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أقصرهن يدا لا لا كانت أقصرهن يدا يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم شوفه طويل ليبدو طويل فيكن هي اللي تموت الولانة الحقبية الأولى فصال طبعا صرنا يقسنا أيديهن الأصل أخذ باش الأصل الأخذ بالظاهر أخذوا بالظاهر ما نطعنش في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خفي عليهم الأمر لنعدام القارينة فلما توفيت زينب وقيل صفية وكانت خاصة صفية معروفة أنها كانت قصيرة فلما توفيت هي أولهن وبالضرورة الواحد القصير يدو باش. والصفتائية واحد قصيري دطوله ما يمكن واحد قصيري دو قصيرة فلما توفيت علمنا أنه كان يريد نفقا كثرة نفقا مفهوم هذا تفسير مفهوم هذا تفسير لمعنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا بدليل الجار أحق بسقبه أو سقبه كمادها الجار أحق بسقبه شو المقصود بالجار في الأصل شو شو المقصود بالجار في الأصل الجار الذي يساكننا ويجاورنا في المسكن هذا هو المقصود لكن شوف بعدين واش قال واحده وشي يقولك لا الجار هنا المقصود الشريك ليه شاركك شريكك في المال في التجارة فهم تقوله علاج صرف اللفظ عن ظاهرية تمت في قلاش تقوله لا هذا عرفناه الشريك فهمناه صح من وقارنا نتصل شو؟ شو قال بعدين الرسول صلى الله فإذا صرفت الحدود وضربت الطرق فلا فلا شفع. فمنا بلاوي يتحدث عن عن الشريك شفع مختصة بالشركاء. إذا صرفت الجار تأكمله ولا راهي مصروفة من أول الأمر؟ كم من أيام جارك ساكن معك؟ جارك من له الراهم صلوفة الطرق يعني كين فارق بينك بينه في الطريق ودربت الحدود على ذلك ودربت الحدود على ذلك فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ضربت الطرق وصرفت دربت الحدود وصرفت الطرق يعني خلاص درنا الحدود والطرق فلا شفعا فهمنا المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ليس يعني الجار المساكن ولكن المقصود الشريك معطيك مثال باش تفهم هذا المثال هذه أرض أنا وياك الآن شو ركاء فيها لاحظ وش ما مش تفهم في الشركة هل هذه شركة؟ هل هذه شركة؟ هذه ليست شركة خلاص كل واحد عنده الحد التاعه لما تدير فاصل كل واحد الحد التاعه الشركة مبنى على الشيوع لذلك عرفوا الشركة شو هي شركة الشيوع الشركة هي مخلطة متشاركين أنا وياك مخلطة نصيبي ما هو شمعين ونصيبك ما هو شمعين ندول أرباحك تنتج نفهم؟ لكن الآن صرفت الحدود لم تعد هناك شركة خلاص مفهوم من قبل قبل ما ندير الحدود لو باع زيدون حصته لك وانت ماشي شريكه باع حصته عنده مثلا خمسين 50% 40% باعها لواحد قالوا نبيع لك حصتي ما يجوزلوش لازم اول واحد يعرضها عليه شكون هو الشريك نتاعو باش ما يضروش فهم ها هو حق الشفعه بيأتي الإنسان الشريك يقول اسمع لي من بعدها لفلان يا أخي روح لي يقولوا هك درهمك راحت شوف عليا أنا لند أحق الناس بالصقب شو هو الشريك صح؟ إذا صرفت الحدود واحد دار الحدود من الأول وهذا حبيبي حسه هل يستأذن من هذا لا شوف تسقط مفهوم صرف اللفظ عن ظاهر هذا يا أخي نسموه صرف اللفظ عن ظاهر ياله لدليل وهو القرائن متصل بالخطاب فهذا لا يسمى صرف اللفظ عن ظاهره بل هو تفسير لماذا؟ لأن التأويل هو بيان مراد المتكلم بيان مراد المتكلم وليس معناه فقط هو الوقوف عند اللفظ كما يتوهمه البعض وإن كان لغير دليل وإن كان لغير دليل شو نسموه هذا؟ تأويل نسموه تأويلا مذموما وهو أولى أن يسمى تحريفا الأولى أن يسمى تحريفا وليس تأويلا إنسان يجي يصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل والله هذا تحريف وليس تأويل لأن التأويل عند السلف شو هو؟ سفرك ما فهمنا لأن التأويل عند السلف التفسير أو الحقيقة التي تؤليه الأمر وتفسيرك أنت ليس بهذا ولا داك. والدليل على أن هذا رفضه السلف ما قاله شيخ الإسلام ابن تيميا في الصفضية في الجزء الأول صفحة 291 قال وكان السلف ينكرون وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تخرج وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام أي تصرف الكلام عن مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه في الحقيقة قال لك تحريف الكلم عن مواضعه إذا نرجع الآن إلى الآية التي صدرنا بها مجلسنا هذا آية آية عمران ما المقصود به وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقف معنى التأويل هنا تقف أمام هذا وما يعلم تأويله بحسب القراءة فهناك قراءتان صحيحتان الوقف على الله وما يعلم تأويله إلا الله نقطة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رب أي يسلمون فهم هذا معناه الحقيقة التي تؤول إليها اللفظ الحقيقة التي تؤول إلى الله سبحانه الله هل تدرك أنت معنى كيف هي الجنة لا أدري كيف هي الجنة لا أدري هل تدرك ذات الله الزوج لا هل أدرك صفة صفات الله الزوج الحق يعني كيف هي حقيقة التي هي فمعناها لكن الحقيقة التي هي عليها لا أعرفها فهم وما هذك النصوص المتشابهة لديهم ما يعلم تأويلها أي على الحقيقة التي هي عليها إلا الله والرسخون في العلم يقولون آمنا به نسلم به نسلم بإثبات ذلك لكن لا نخوض في كيفيتها ومعرفة حقيقتها كل من عندي آمن النبي كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب إذا وقفت على الله شو معناها الحقيقة التي تأول إليها الألفاظ ماشي أما إذا واصلت إذا اخترت الوصل ويقرأت ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم فهم إذا وصلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يصير بمعنى التفسير لذلك ابن عباس واش قال أنا ممن يعلم تأويله وقال مجاهد كذلك أنا ممن يعلم تأويله نفهوم فهمتك الآية وقراءتان صحيحتان كما في منار الهدى في الوقف والابتداء الأشموني رحمه الله تعالى كذلك أن قال أبو عمرو الداني في كتاب الوقف والابتداء معروفة هذه قراءتان صحيحتان تقف على الله ويكون معناها حقيقة التي ترجع إليها الألفاظ وتقف على وتصل إلا الله والراسخون في العلم ويكون المعنى تفسير ما فيها أدنى إشكال ويمكن لو وقفت على الله يكون بمعنى التفسير لكن المقصود وما يعلم تفسير الجميع جميع القرآن إلا الله قد يخفى على ابن عباس قد الشيء يعني علم التفسير لا يعلمه جميعه واحد تصيبوا فوم هنا عند هذا عند ابن مسعود شيء منه عند ابن عباس شيء منه عند قتادة شيء فوم يعني لا يعلم تفسير جميع كلام الله إلا هو محوظة؟ تسمع بجبريل عليه السلام؟ قل البالة جبريل عليه السلام ميكايل، إسرافيل مالك، خازن النار وغير ذلك من الملائكة صح ربي سبحانه وشقاله وما يعلم جنود ربك إلا هو كيف تتقلنا نعرفهم واش تقول لي وما يعلم جميع جنود ربك إلا هو فهم يعلم الجميع إلا هو لكن نحن قد نعلم بعضهم فهم نظيرها يعني إذا نقول نفهم آية آل عمران بحسب القراءة فإن وقفنا على رفض الجلال الله يكون معنى التأويل هناك يحتمل حقيقة التي تولى الأمر أو تفسير الجميع تفسير الجميع للمجموع وإن وصلنا يكون المعنى التفسيري ذلك ابن عباس منهم رضي الله تعالى عنه ماشي الآن طبعا هذه الآية وش شبهها شبه وحد الحادث الحلال وبين والحرام وبين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات منهم منو آيات المحكمات وأخرى متشابهات بعدين إيش قال لا يعلمه لا ي... وبين أمور المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس كل يعلمها قليل من الناس وهم أهل العلم أي الراسخون في العلم مفهوم؟ مفه أدنى مشكل كما في مسائل الحلال والحرام هناك متشابه على الناس يعني اختارت عليهم الأهل يعلمه العلماء الراسخون كذلك في نصوص الكتاب والسنة من يعلمه من العلماء ثانيا المبحث الثاني ومهم جدا خطر التأويل يعني انتم الآن قد تورد عليكم شبا ويقولون لكم لماذا تدندنون دائما حول مسألة الأسماء والصفات وبيان ضلال الأشاعر بيان ضلال المعتزلة ما به الإمام أحمد وقفتك الوقفة حتى قتل أحمد نصر الخزاعي ومحمد النصر المروزي وكانت فتنة عظيم ماذا كاين غير الخير لماذا تركزون كثيرا على ردي على الرد على أهل البدع في مسائل العقائد فهذا لخطر التأويل لأن التأويل خطير جدا وقد سبق إشارة إلى ذلك من خلال الحديث عن الصفسطة التأويل يقود إلى الصفسطة الديها رسمي ويظهر لنا الخطر من وجوه عديدة من وجوه عديدة أولها أو نقول أهمها من نذكر كل الوجوه لكن أهم ما يظهر لنا أنه ينافي التأويل ينافي أمر الله والتسليم له بالطاعة ينافي أمر الله والتسليم له بالطاعة فقد أمرنا الله عز وجل أن نطيعه في كل أمر لا نقدم رأيا ولا شيخا ولا عقلا لا نقدم ولا شيء عليه فالذي يؤول فقد قدم عقله أو رأيه أو رأي شيخه وغير ذلك وهذا مذموم في مسائل الفروع في مسائل الفروع في مسائل الوضوء في مسائل الاستنجاء في مسائل هكذا فروع عادية يعني فروع يختلف فيها العلماء مذموم التأويل مذموم التأويل فهم لا لا صح فكيف بالمسائل التي تعد من أهم ما بعث الرسل من أجل ما هو تعريف الناس بربهم ان التاويل في الفروع مذموم نظيره مثلا فيما ذكرنا من قبل تقديم العقل على النقل ديها رسمي أغلب الأشاعر مقلدة في الفروع. أغلب الأشاعر مقلدة في الفقه ثم جلهم سبحان الله في مسائل الفروع ما قالوا يقدم عقلي على عقل الشيخي ورأي على رأي الشيخ في مسائل العقائد العظيمة قالوا يقدم العقل على من؟ عقلي علمًا مش على أخذ شيء على عقل على على النقل على النقل سبحان الله على عقول الصحابة رضوان الله تعالى إذا هذا مهم إذا فيه عدم التسليم لله عز وجل في أموره والتأويل مذموم في الفروع فكيف في العقائد تأويل مذموم في الأحكام الشرعية فكيف في العقيدة الإسلامية ونحن نرى النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لأمته ما يجب عليهم أن يعتقلوه دليل ما يجب لي نصوص هكذا قد يطعن في الإنسان حاجة باينة هكذا واضحة كالشمس لم يختلف أصحابه رضي الله تعالى في مسألة من مسائل الاعتقاد من مسائل الأسماء والصفات خاصة باب الأسماء والصفات لم يختلفوا في ذلك أبدا ولذلك كان من نافلة. القول أن ننقل لكم كلاما رائعا جدا لصديق حسن خان في كتابه العظيم خبيئة الأكوان خبيئة الأكوان كتاب جيد يتحدث فيه مثل المبتدأ والخبر بداية والنهاية هكذا تاريخ تاريخ الخليقة تاريخ الأمم والملوك وغير ذلك فهو يقول كلاما جيدا في خبيئة الأكوان في الصفحة 266 ملخصه باش نلخص لكم يقول لك رحمه الله انتبه الآن جيدا ما يقوله طبعا تدر كلامه هذا حال كيف تختصره في رؤوس أقل يقول لك الله عز وجل باعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب ماشي ووصف لهم رب ربهم بما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعني ذكر صفات وذكر أسماء كما أمره الله عز وجل أن يتلوها عليهم شوف الآن وش يقول لك فلم يسأله أحد من العرب قرويهم أو بدويهم شاء الله كان القرى أو البادية عن معنى شيء من ذلك أي من الأسماء والصفات شوف تلا عليهم أسماء الله وصفاته صح عمرنا ما اسمعنا صحابي جاسق صلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما معنى استوى ما معنى يد وهم كانوا أحرص الناس على تعلم هذا الدين فقال فلم يسأله أحد من العربي قرويهم وبدويهم مع المعنى شيء من ذلك كما كان يسألون عن الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك مما فيه لله أمر ونهي شوف يعني مما فيه لله أمر ونهي وقال ولو سألوه عن شيء من الصفات الإلهية لنقل لا لا لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام والترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن نقلت أشياء سألوا صحابة رضو الله تعالى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل عدة وذكر القرآن بعضها والسنة حافلة بذلك لكنهم ما وجدنا أبدا أنهم سألوه عن معنى اسم أو صفة قال ومن وقف على كتب الحديث ومعاجمها ومسانيدها وجوامعها ومن أومى عن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية يعني الآثار منقول عن السلف عالم أنه لم يرد قط من طريق, شو عجبني من طريق صحيح ولا سقيم حتى حديث ضعيف ما كاش أن صحابي جسأ الرسول صلى الله عليه وسلم عن اسم أو حتى حديث ضعيف ما كاش على اختلاف طبقات الصحابة وكثرة عددهم الاختلاف طبقات الصحابة وكثرة عددهم بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات فهمنا؟ لو ما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه من يعتقده في الله لسألوا كما سألوا في أمور أخرى تحتاج إلى بيان فبين عليه الصلاة والسلام الآن الأمر كان واضح في مسائل الأسماء والصفات أخذوا اللفظ على ظاهره الإيمان بالصفة على ظاهرة وفهم مراد الله عز وجل بالقراء متصلة كما سيتبقى. وقال الشيخ الإسلام أيضا كلاما طيبا أنا أحيلكم على الكتاب في الجزء السادس في الصفحة 394 يقول والذي أقوله والذي أقوله شوف هذا الأمر ما كانش يقوله من قبل ما كانش يكتبه بسح كان يقوله يقولك والذي أقوله الآن وأكتبه وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي وإنما أقول في كثير من المجالس أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها شوف الآن وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مئة تفسير أكثر من مئة تفسير منقول عن صحابة التابعين فلم أجد إلى ساعة هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات وأحاديث الصفات بخلاف مختضاها المفهوم المعروف إذن سلم الصحابة لظاهر لظواهر النصوص التي جاءت في العقائد فينبغي علينا أن نسلم نحن أيضا والذي يؤول ما سلم إذن هو ينافي التسليم والطاعة ثانيا ينافي الأدب مع الله ينافي التأويل ينافي الأدب مع الله كيف كيف هذا شوف كم هي نصوص العقائد هاي تفضل، كم نصوص العقائد كثيرة ولا القليلة كثيرة جدا ما تخلو آية إلا وتذكر اسما أو صفة أو غير ذلك فهم سأتصورت كل ما تتكلم وقولك إنسان كلامك ليس على ظاهره كلامك هنا ليس على ظاهره كلامك هنا ليس على ظاهره كلامك, ظاهر. كلامك هنا هذا هو العيو العيو هو عدم الإفصاح بالكلام تأتي بشيء يلبس على الناس كأنهم أساؤ الأدب مع الله فكأنهم يتهمون أو باش بعدم بعدم الإفصاح عن مراده بعدم بيان ما يريده من هذه الأمة في كلامه هذا سوء أدب فالإنسان ينبغي يغلق هذا الباب حتى يبين للناس أن الله عز وجل أتى بالبيان وهو الذي قال وهو الذي قال هذا بيان للناس القرآن كله حتى من أسماء التي ذكرها العلماء في علم القرآن من أسماء القرآن البيان والنور والفرقان انتظر الآن تأتي وتقول كل نصوص الصفات ليست على ظاهرها فهذا فيه سوء أدب مع الله ثالثا أنه مفتاح شر على هذه الأمة مفتاح شر على هذه الأمة شوفوا جيدا باش نقرب لكم الكلام واحد الطبيب شاف يدك اللي تكلمنا عليه في العقل الصاريح عن النقل الصاريح <تصفيق> هذا واحد آخر عملكم هو لا واحد آخر هذا واحد الطبيب حاذق ماهر شهد له بعلو علو كعبه في الطب وصنع دواء صنع دواء لمرض معين لمرض معين فجعل الله الشفاء جعل الله الشفاء على يدي هذا الطبيب فجاء انسان وقع هذا الدواء في يده فشرب منه فلم يشفى لماذا؟ لأنه لا يناسب مزاجه مفهوم؟ لا يناسب مزاج الدواء لا يسرح لكل الناس لازم أن ننظر في مزاج الشخص هل يناسبه أو لا يناسبه هذا الشخص ما ناسبه أين الخطأ؟ ليس في الدواء دواء شافي كافي دواء الخطأ في مزاجك أنت فماذا فعل؟ فضعنا الشخص في الدواء وقال هذا الدواء ناقص وينبغي أن نضيف إليه شيئا فأضاف إليه شيئا في التركيبات زادوا حاجة فشرب منه الناس ففسدت أمزجتهم مرض قع فاضطر الناس الآن أن يصرحوا هذا الدواء فأضافوا تركيبا آخر فظلت أمزجة الناس تزداد فسادا جاء رابع فأضاف شيئا آخر حتى وصلوا 72 72 واحد أضاف هذا الدواء تركيبة وخرجت لنا 72 معرض فهم ماذا الطبيب أوحاحير أنا أنا اشتريت ما درت والد أعطيتكم دواء تتعجب الدواء أصله شاف كاف لكن الناس أمزجتهم فهذا هو التأويل يضيف شيء يأتي إلى شيء فيوضيف والخطأ منه ليس من الدواء وإلا فالدواء شاف وهذا المثل ذكره تتعجبون إن قلت لكم من ذكره نسيه من ذكر هذا المثال نسيه وهو ابن رشد ابن رشد ذكر هذا في الكشف عن مناهج الأدلة عندما فسر قوله قول عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه من تعفشو قال قال رحمه الله وهم هؤلاء أهل الجدل والكلام أهل الجدل والكلام الذين عارضوا الشريعة الذين عارضوا الشريعة وضرب وصار يذم التأويل فضرب هذا المثال قال فشأن التأويل بمثابة هذا المثال وليت يستحضر هذا المثال نفهم فساد عارب يقول ابن القيم وهو يبين لك هذا الفساد الذي حدث في الأمة في أعلام الموقعين ويجوز تقول فيه إعلام الموقعين إعلام الموقعين بمعنى نعلمهم وأعلام الموقعين بمعنى علامات الموقعين أي أعلام بمعنى الجبال وله الجوار المنشآت وفي البحر الأعلام أي أي المنارات التي يهتدي بها المفتون الموقعين عن الله موقعون عن الله هم المفتون مفتون الذين يفتون الناس موقعون عن الله فأعلام لهم أعلام جبال يهتدون بها ومنارات جعلهم أعلم فهم فكلهم صحيح والأكثر ربما أعلم لأنه يسميه بالمعالم في مواطن ما سماش بإعلام معالم والمعالم هي الأعلم يقول رحم الله في أعلام الموقعين وبالجملة فافتراقه أهل الكتابين، وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، إنما أوجبه التأويل، إنما أوجبه التأويل. بعد ذلك، وإنما أريقت دماء المسلمين، شوف منيح، أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين وصفين والحرة. وفتن تبن الزبير وهلوما جرى بالتأويل؟ بشؤري هذه الدماء بالتأويل وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصري نصيري من باب التأويل فتحولوا باب دخلوا قعنا الناس أولوا أنتم أولتوا أنا كذلك الأول غير أنت فصاروا كلهم يؤولون دخلوا باطني بساحة وكان أغلقنا عليهم باب من الأول لا يدخل أحد فهو باب شر طبعا أطال رحم الله تعالى فضرب من الأمثل على ذلك إنما سوفك دام عثمان بالتأويل